علينا القارئ الشيخ شابان عبد العزيز الخياد حيو <تصفيق> الله من الشيخ والعظيم بسم الله الرحمن فالشهور ينزل الله اثنى عشر شهرا اثنى في كتاب قُلْ والأرض أَوْ أربعة مِنَ مَا أُرَادَتْ طANG КА МА ЙО موكين أنفسكم. فلا تظلم No, no, no, no.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 over. <laughs> بالحياة <تصفيق> <تصفيق>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 Mm-hmm. love again at the time, Oh, my dear. I'm طابت لنا صاروا الله اذا رجعوا الذين تفاووا Thank mm -hmm. you. هي سمعت أيام متعين في بين السراط المستقيم السراط الذين عنهم فلا ين غير المحبوب عليهم ولا لا كذب أيها السادة نقلنا لكم الاحتفال اذاعة الجمهورية المصرية العربية في التقبل العام الهجري الجديد نقلنا لكم الاحتفال من مسجد مولانا الإمام الصديق. قادي الله عنه عربة بالخاطرة أيها السيدة كل عام وأنتم بخير.